على الذكرى ترى الميعاد باكر تبادلني لي مشاعر قد فينا انا وشوقي وحساس ومشاعر وله متعات وما لنحدينا على الذكرى ترى الميعاد باكر تبادلني ترى الميعاد باكة تبادل مشاعرك شعرك انا أنا وشوقي وإحساس ومشاعر القلب حنينا اذا تقدر على المطلوب ترى من يستعين الله يعينه قبل ما ينكسر للحب خاطر تذكر لفت القلب حنينا على الذكرى تغلمي Śoki, własne słowa, szczęście, własne słowa, سر الخواطر هل المحار Nie mogę z